من الطلائق أيها المؤمنون التي يصل بها المؤمن إلى تعظيم الله أن يعلم الضعف بالعباد فإن الرعاق للنقص في الخلق يسوقك لأن ترى الكمال في الخالق شج رأس نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم وحد وسال الدم على وجهه حتى يرى الناس وجه نبيهم صلوات الله وسلامه عليهم وهو يعتريه ما يعتري وجوه المخلوقين فيقع في القلوب والعقول أن الوجه الذي لا يحول وما يزول هو الله الحي القفل لرى الإنسان لقف حتى في الملائكة. يقول الله جل وعلا عنهم بلثان مقارهم وما منا إلا وله مقام معلوم ويقول جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك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 إلا بأمر من الله بل إن الذين يأصون ربهم في الأرض لا يأصونه إلا بإذنه القدري جل جلاله ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكممهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله فلالذين أطاعوه جل وعلا أطاعوه بفضلهم وللذين عصوه جل وعلا عصوه بقدرته وللذين أطاعوه زادوا في مركه وللذين عصوه نقصوا أنقصوا شيئاً من مركه وهو جل وعلا لا تنفعه طاءة طائم ولا تذره معصية عاصم له الأسماء والعصفات والمقصود أن رؤيا النقص في الخلق يدل العبس على كمال خالقه تبارك وتعالى يفتن المسلمون بنبيهم صلى الله عليه وسلم ينصر بالرعب مسيرة شهر يصيب الوجل والخوف أعداءه ومع ذلك يأتيه الموت وهو على فراشه صلى الله وسلم عليه ويرى السواك فلا يقدر أن يقول اعطوني السواك يرين الله الضعف في نبيه حتى نرى كمال القوة في ربنا جل جلاله فإذا كان هذا